بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون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 وَقِيلَ لِسَمُودَ إذ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حين فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَومَنوحِم مِنْ قَبُْ إهُ كَوا قَوْمَ فَاسِقين وَالسَّمَ أَبَنَنَاهَا بِأَيدِ وَإَِّ لَُ سِعون وَالْأَرضَ فَ رَشْنهَا فَنِعملَ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 كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَصَّبُهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ